في السما صوت جلي يا بارك الله في السما صوت جلي يا على خطى المختار يا ايه الجبار في السما صوت جلي يا حيدر في السما صوت جلي بعد بعد عللي صوتك عللي صوتك يا رجل المجلس ها الموالي الموالي افتح صوتك لا تبخلي بصوتك بارك الله فيك في سما صوت جلي يا حدر يا حه انت للناس ولي <تصفيق> هلا اي في <تصفيق> سما صوت <تصفيق> جلي انت للناس ولي على خط المختار يا آية الجبار على خط المختار يا آية الجبر في السما صوت جليل هلا جلي للناس, للناس ولي على خط المختار يا آية الجبار علا خط المختار يا ايه الجبار صوت السماء يردد بمربانا علي, علي علي علي صيح صيح علي علي, علي هلا صوت السماء يردد بمربانا اي الامه واجب وين فرص تعينا علي علي, علي هلا ايوا مرجع لالنا فذا هدينا علي علي خير البشر فارس مضر خير البشر فارس مضر والينا, خير فارس مضر والينا انت يا خير البشر يا حيدر يا حي انت يا خير البشر وبك الكون وبتاشر يا حيدر يا حامل الاسرار يا ايه الجبار يا حامل يا آية الجبر في السما صوت نجلي يا حدر هلا في السما صوت نجلي انت للناس ولي على خط المختار يا ايه الجبار على خط المختار يا ايه الجبار خلودة لا حد خلود لفته مكتوبه يا علي يا علي صح يا علي خلودة لا حد خلود لفته صار الخالق ومحبوبه يا يا علي حلبي ايلث الحروب ما يفر بحروبه يا علي يا علي او نور الامان والسعد بدروبه يا علي صوتك او نور السعاده والامل بدروبه اي يا, يا خير العمل يا حدر يا حدا قول يا خير العمل دينو نافك اكتمل يا حيدر يا مشرق يا, يا مشرق الانوار يا ايه الجبار في السما صوت جلي يا حيدر صوتك صوتك في السما صوت جلي انت للناس ولي انت للناس ولي احمد يخاطب امته مولاكم يا علي يا يخاطب امته مولاكم يا علي اعظم هديه الباري من انطاكم يا علي اي ما خفت بعد والفخر وياكم يا علي صوتك علّي صوتك اي ما خفت بعد والفخر وياكم يا علي اورع الشهامه وبالعدل اقضاكم يا علي فيك جاءت هالحته يا حدر يا حدا فيك جاءت هالاتا بيك جاءت ثلاثه ليس الا كفتا يا حيدر يا وفي الوغام غوار يا ايه الجبار في السما صوت جلي يا حيدر هلا بك في السما صوت جلي انت للناس ولي علا خطى المختار يا ايه الجبار علا خطى المختار يا ايه الجبار بالسما صوت نجلي يا حيدر يا هضت صوت نجلي لث العرين ونستعيد اياما يا علي هلبيك لث العرين ونستعيد ايامنا اورس ضلال شاهد الصمصام يا علي يا علي ولو دخل حرب يجفل القدامه يا علي يا علي والدرع احراما يا علي لك في الحرب صدا يا حيدر, يا حيدر في الحرب صدا خالد طول المدى يا حيدر وتنجلي الاسرار يا ايه الجبار وتنجلي آية الجبر في السما صوت نجلي يا حيدر في السما صوت نجلي لفتى الا علي لفتى الا علي دين الله والي نحفظ منهاج يا علي الهي او نحرب لا لا منقطع وداجه يا علي خف معالي والمجد ابراجا يا علي يا علي او كل الخليقه بالشدد محتاجه يا علي انت من قلت سلو يا حيدر يا حيدر كل ما فيك حلو يا حيدر كل ما فيك حلو يا حيدر يا ملهم الافكار يا ايه الجبار يا ملهم الافكار يا ايه الجبار يا ملهم, يا آية يا ملهم يا آية في السما صوت جلي يا حي انت للناس صوتك صوتك انت للناس ولي لشاعر اهل البيت وخادمهم الاستاذ هيثم سعود الكربلاي صلى على محمد وآل محمد